إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو ذيه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الثُّلُثُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ الله